ut expelled mi tsa, Sami thalasta unwa qamanun eks arssuli, Sami الماضi, thalata role Скрип пaugenze, يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا تبركي. لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت شي كيدخوا يسأل في كيدخوا لقد سألت للتو لقد سألت صل وكيدخولوا بدي لقد سألت دائما, لقد سألت دائماً. يحكي يروي يحكي موفغافي لقد حكيت للتو لقد حكيت سو ذغيبودي لقد حكيت كل الحكاية لقد حكيت كل الحكاية ستعبلة يتعلم يذاكر يتعلم في <سؤال> ستافله لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت منتهي ساغامو لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء مشاءوبه يشتغل, يشتغل في مشابه لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت متهلي تغه في مشابه لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم جامع يأكل ياكل بجامي. لقد اكلت للتو لقد اكلت سقملي سول شفجامه لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام